كونوا ذريبه اضعافا مضاعف واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا ما رجلت اعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لعلكم تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ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 هم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الذنوب إِلَّا الله وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ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 إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام وليعلم الله الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ والله وَيَتَّخِذَ منكم شهداء وَاللَّهُ لا يحب الظَّالِمِينَ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 ولقد كنتم تمنعون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه, فقد رأيتموه وأن